ب سنتكلم م م الله ا ل ر ح الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي لله على الأمي وعلى رب محمد وصحبه أجمعين آله ن س اليوم إ ن شاء الله على أ ح ك ا م ا ل س ر ق ة في أ و ا خ ر ما نتكلم عنه من الجنايات وكان من المفترض أ ن نتكلم عنه قبل الكلام على قاطع الطريق إلا أننا في ن ه ا ي ة الفصل الماضي اضطررتنا الظروف ل أ ن نتكلم على قاطع الطريق ل ق ص ر ه فقدمناه على كتاب قطع ا ل س ر ق ة الذي سنتكلم عنه اليوم إ ن شاء الله وبعد ذلك ننتقل إ ل ى ما يتبقى معنا من الموضوعات ا ل أ خ ر ى ا ل س ر ق ة في ا ل ل غ ة هي اخذ المال خفيه على أ ي ط ر ي ق ه أ خ ذ ه الانسان سواء ك ا ن محرزا أو ك ا ن غير محرز سواء توفرت فيه شروط ا ل س ر ق ة ا ل ش ر ع ي ة أ و لم تتوفر فيه ما دام قد أ خ ذ ه خ ل س ة سرا فيعتبر س ر ق ة في اللغه ولكنه في الشرع لا يعتبر س ر ق ة إ ل ا ب ض و ا ج ط م ع ي ن ة فليس كل ما أ خ ذ سرا يعتبر س ر ق ة وقد عرفه الفقهاء ب أ ن ه أ خ ذ المال خفيه ظلما ف إ ذ ا أ خ ذ المال علنا ما يعتبر س ل ق ة ولكنه يعتبر اعتبر اغتصابا واذا أ خ ذ ه ليس ظلما و إ ن م ا عدلا ب أ ن كان له على إ ن س ا ن مال ف أ خ ذ ه منه أ و وجد عين ماله عند إ ن س ا ن ما ف أ خ ذ ه منه ما اعتبر س ر ق ة ل أ ن ه قد استرجع ماله ف ي أ خ ذ ه خ ف ي ة ظلما من حفظ مثله لو أ خ ذ مال غيره خ ف ي ة ظلما ولكنه ليس من حفظ مثله ما أ خ ذ ه من حفظ مثله وجده غير محرج ف أ خ ذ ه هذا حرام لا شك فيه ولكن ما يعتبر س ر ق ة تترتب عليه أ ح ك ا م ا ل س ر ق ة من الحد بقطع اليد على ما سنبينه إ ذ ن ا ل س ر ق ة شرعا هي أ خ ذ المال ق ف ي ه غ ل م ا من ح ف ز مثله بشروط ف ت أ ت ي معنا مفصله ة السدقة الأمة السدقة والأصل أحكام الإجماع الجنايات التي قبل على ل أجبعت أن في يترتب من ع ا الحد ا ل أ ص ل في هذا قبل ا ل إ ج م ا ع قول الله تعالى والسالق رتب الشارع الحكم وهو القطع على المشتق وهو مشتق من وعند ه و السالق ا ا ف ل اشتق م السالقة و ع ن علماء ا ل أ ص و ل ترتيب الحكم بالفاء على المشتق ي ؤ ذ ن ب ع ل ي ة ما منه الاشتقاق إ ذ ا وجدت حكما شرعيا رتب على وصف مشتق من مصدر ف إ ن ن ا نعرف أ ن المصدر هو ا ل ع ل ة في هذا الحكم ترتيب الحكم على المشتق بالفاء يؤذن ب ع ل ي ة ما منه الاشتقاق اي ان ما منه الاشتقاق و هو المصدر هو ا ل ع ل ة وهنا قال الشارع قال الله تعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ا ل ق و ا ل فاقطعوا ة ف ق ايديهما الحق القطع بالفاء الوصف السارق ا على وهو ذ ترتيب استطفت انسان للسلقة ق الوصف ق السلقة العل السلقة ت ت ر ي الحكم بالفاء على الوصف وهو الاشتقاق هنا ه السارق ة عل القطر و أ م ا ا ل أ ح ا د ي ث في موضوع ا ل س ل ق ة ف ك ث ي ر ة جدا و أ ظ ن أ ن ه لا يقصى على واحد منكم حديث ا ل م ر أ ة ا ل م خ ز و م ي ة التي سرقت والتي أ ر ا د بعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يشفعوا فيها ف أ ر س ل و ا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ا م ه بن زيد وكان حب رسول الله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال خ ا الناس ب و لهم إ ن م ا أ ه ل ك الذين كانوا قبلكم أ ن ه م إ ذ ا سرق فيهم ا ل ش ر ي ف ترفوه ق ه م ا لها ض ع ع ي ي ف فقاموا ل ل ح د وإن اركان ل ل لو ه أن منت فاطمة محمد ت ق لقطعت السرقة ت لها يدها ر أ ث ل ا ث ة الركن ا ل أ و ل هو المسروق و ر ك ن الثاني هو السرقه ة وركن الثالث هو السارق ولكل ا س ا ر ق و ل واحد من هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ث ل ا ث ة شروط من خلالها نعرف متى ي س ت ج ع ي المسروق الحكم ومتى يعتبر ا ل إ ن س ا ن سابقا ومتى تتحقق ا ل س ا ب ق ة و ن ب د أ بالركن ا ل أ و ل وهو المسروق متى يعتبر الشيء مسروقا هل كل شيء ي أ خ ذ ه ا ل إ ن س ا ن يعتبر مسروقا طبعا لا الجواب ب ا ل ب د ي ه ة لا ل أ ن الشرع لم يعتبر كل أ خ ذ للمال سريقة. نعم ولذلك ذكر العلماء شروطا م ت ع د د ة حتى يعتبر هذا الشيء مسروقا الشرط ا ل أ و ل في المسروق حتى يعتبر مسروقا أ ن يكون ربع دينار ف أ ك ث ر ف إ ذ ا كان أ ق ل من ربع دينار فلا يعتبر س ر ق ة ولا نعني بالدينار نعني الدينار الورقي م ع ر ف اليوم لا ا ا ل نعني ي ن به د ا ل و ر الدينار الكويتي او الدينار العراقيه او ما شابه هذا و إ ن م ا نعني به الدينار الذهبي المعروف ف إ ذ ا سرق ربع دينار فصاعد او ما قيمته ربع دينار إذا كانت قيمة إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل كون المسروق ربع دينار ف أ ك ث ر وسواء ك ا ن الربع لرجل واحد أ م كان الربع لعدد من الرجال سواء ك ا ن المالك واحدا أ م كان المالك متعددا لو سرق ربع دينار من ش ر ك ة ف إ ن ه يعتبر سارقا لما رواه ا ل إ م ا م مسلم وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد س ا د ق إ ل ا في ربع دينار فقاعدا ف إ ذ ا كان أ ق ل من ربع دينار فلا تقطع يده ما يعتبر سرقه ش ر ع ي شرعية هذا كونه حرام حرام لا, لا نتكلم على هذا يجب عليه رده يجب عليه رده إ ذ ا لم نجده بعينه يجب عليه ضمانه قد يترتب عليه التعذير لا شك في هذا قد يوجب القاضي على, الـ على الـ الذي أ خ ذ هذا المال السجن هذا موضوع آ خ ر و إ ن م ا نتكلم الى متى يعتبر س ر ق ة ش ر ع ي ة يترتب عليها الحد كما تكلمنا ع ل ى موضوعات الزنا والقصاص م و و ض ع ت ا والموضوعات ا ل أ خ ر ى في مباحث الجنايات فلا تكلموا عليه من حيث الحل والحرم هذا حرام لا خلاب فيه ولكن ع فيه يعتبر فضاعدة. فاذا كان أ ق ل من ربع دينار فلا يعتبر س ر ق ة مع اعتباره محرما ومع ما يترتب على أ خ ذ ه من ا ل أ ح ك ا م التي ك ث ي ر ة ا ل لا بد منها ا والمال إذا بلغ ربع دينار ليس يعني أخذ ربع دينار ولكن هذا الربع ما كان ا ولكن بلغ ليس فضل أخذ ربع ربع يعني أنه خ ص يعني ربع دين اخذ ربع دينار ذهبي ولكنه ما كان خالصا كان مشوبا س ب ي ك كان سبيكه الدنانير في الماضي بعضها يكون خالصا وبعضها كانت تدخل فيه معادن اخرى من أ ج ل ضربه أو من أجل من صناعته فيشترط في الربع حتى يعتبر س ل ق فلقة أ ن يكون ربعا من الذهب الخالص, من الذهب الخالص او ه أ تبلغ قيمته ربع دينار من الذهب الخالص يعني يسرق دينار ذهبي خالص ما يوجد فيه يسرق قيمته ربع دينار ولذلك قال يشترط في دينار ربع ربع ربع أن أن كونه إما وإما ما ما المسوق أمور خالص شائبة قال خالصة لوجوبه ولذلك أ و أ ن يبلغ قيمه ربع دينار ولو سرق ربعا س ب ي ك دينار هو ربع ولكنه لا يساوي ربع دينار ما يوجد فيه من الذهب الخالص ولو كان مضروبا يعني من العملات ا ل م ت د ا و ل ة في ذلك الوقت أ و في وقتنا هذا على افتراض وجوده فلا يقطع في ا ل أ ص ح ل أ ن ه ما سرق ما قيمته ربع دينار من الذهب ا ل خ ا ل ق هذا لو سرق ذهبا أ م ا لو سرق غير الذهب من ا ل ف ض ة أ و من المعادن ا ل أ خ ر ى ننظر في ا ل ق ي م ة إ ذ ا بلغت ق ي م ة المسروق ربع دينار وجب في القطع و إ ل ا فلا قطع متى يقوم إ ذ ا سرق ربع دينار ذهبي لا اشكال في ا ل ربع ربع ما يتغير الذهب يقوم به ولا يقوم بغيره لكنه لو سرق غير الذهب ل ح ق ه انه سرق ق ط ع ة من الماس أ و ق ط ع ة من ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى سرق شيئا يقوم بالذهب الاشياء أ ش ي ء التي ا ل تقوم أ ا ل م ت ق و م ة تختلف قيمتها ربما كان ثمنه الشيء الآن ربما كان ن م ث دينارا ا ل آ ن ولكنه غدا يساوي نصف دينار بعد غد يساوي ربع دينار ونحن قلنا إ ذ ا سرق غير الذهب نقومه بالذهب لكن متى تعتبر القيمه هل تعتبر قيمه س ا ع ة أ خ ذ ه ل ل م ا ل ف ر ق من البيت كتابا ق ي م ة الكتاب اليوم ربع دينار ا ل آ ن يعتبر س ا ل ق ا شرعا لكننا ما رفعنا ا ل أ م ر إ ل ى القضاء حتى ا ل آ ن غدا نزلنا إ ل ى السوق وجدنا أ ن ك م ي ة ك ب ي ر ة من نوع هذا الكتاب قد استولدت فنزلت قيمته مئه الف إ ذ ن ا ل آ ن بعد أ ن نزل سعره ما يقطع به فهل نقطع يده أ م لا نقطع يده متى يعتبر التقويم هل التقويم يعتبر س ا ع ة أ خ ذ ه للمال يعتبر التقويم س ا ع ة رفع الامر للقضاء أ و س ا ع ة إ ب ر ا م الحكم متى يعتبر التقويم قال يعتبر, النصاب النصاب يعتبر, يعتبر التقويم وقت إ خ ر ا ج ه من الحرص أ ن ا أ ع ت ب ر التقويم ساعه اخراجه كانت دينار إذا قيمته ربع ويعتبر الآن سارق غدا نزلت كونه ق م ت ه هذا لا عتبار ويعتبر النصاب وقت إ خ ر ا ج ه من الحرز فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع هذا هو القول ا ل أ ص ح عند أصحابنا وعند جمهور أ ص ح اصحابنا ب ابن بنت ن من ا الإمام الشافر الله تعالى رحمه وهو أ أصحاب الوجوه المشتهدين في المذهب في له ر أ ي خاص قال يقطع ب س ر ق ة القليل ويقطع ب س ر ق ة الكثير وبناء على هذا ما ع د ه م ن ا ل ت ق و ي م سواء قوم س ا ع ة أ خ ذ ه أ و قوم بعد ذلك ما يهم سواء ارتفع سعره أ و نزل سعره ما يهم ل أ ن ه يقطع ب القليل و ي ق ط ع ب الكثير يعتبر اخذ المال و خ ف ي ة بالشروط ا ل أ خ ر ى ط ب ع التي ا سنذكرها يعتبروا ل س ا ل ق يترتب عليها القطع قال بعموم قولي تعالى والسارقة. السالق و ا ل س ا ل ق ة السالق و ا ل س ا ل ق ة السالق هذا الاسم جنس د خ ل ت عليه ا ل أ ل ف واللام فيفيد العموم أ ي أ ن كل سالق دون تمييز بين سالقين و سالق ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة ما ميزت بين سالقين و ا ل ث ا ن ي ة الزنا نوع واحد عام في كل زان يستحق الحج قال السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هناك ا ل ز ا ن ي والزاني ف ج د و هنا السارق والسارقه ف ق ط ع و ا رتب الحكم على المشتق ب ا ل ف ا يوزن بعديه ما منه الاشتقاق وهي السرقه و ا ل ع ل ة هي السرقه ب فاي س ر ق ة تعتبر س ر ق ة سواء كان ا ل س ر ق ة صغيرا كان السرقه عله اي نوع من أ ن و ا ع ا ل س ر ق ة تعتبر سرقه ش ر ي ة يترتب عليها احد هكذا قال الإمام ابن الإمام الشافئي الله تعالى له رحمه بن وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ل ع ن الله السارقه ة البيضة يسرق ي فتقطع د و يسرق البيضه ح ل فتقطع د ه يسرق ي ا ل ب ة فتقطع ي د ويسرق الحبلة فتقطع يده و ا ل ب ي ض ة والحبل لا يبلغان ربع دينار ولا يبلغان الدرهم هذا لا ق ي م ة له لا في الزمن الماضي ولا في الزمن الحاضر وربما كان في الماضي قيمه أ ق ل من قيمته في العصر الحاضر لا ق ي م ة لو فقال النبي عليه الصلاه ة والسلام ا لعن ل السالق البيضة الحبل والاستبتلال واضح إذا الاستبتلال الآية السالم العام سارق والعل والعل يسرق ويسرق فتقطع فتقطع يده فتقطع يده من في من كل هي ا ل س ل ق ة سواء كانت س ل ق ة ق ل ي ل ة ام س ل ق ة ك ث ي ر ة لا ت ب ن ي ز بين س ل ق ت ي ن و ا ل س ل ق ة والحديث أ ي ض ا صريح إ ل ا أ ن أ ص ح ا ب ن ا أ و جمهور الفقهاء أ ج ا ب و ا عن هذه ا ل آ ي ة و ه ذ ا ا ل ح د ي ث ب أ ج و ب ة الآية عامة سلقة عامة في كل سلقة, وفي كل سلقة إلا السلقة أجابوا بأن أن كانت إلا وإن وفي عن كل كل كل سلق في في م خ ص ه ل أ ن ه س ي أ ت ي معنا أ ن بعض ا ل ث ا ل ق لا تقطع يده مثل ا ل ج ن ا ي ليس كل جان يقتص منه إ ذ ا قتل الاب ابنه يقتص منه فرغ معنا انه لا يقتص منه ق ايضا و أ ا ل ث ا ل ق خصص ة ب ا ل إ ج م ا ع وكذلك ا ل س ل ق ة مخصصة صعيم إن ه الثالقة لكنها مخصصه ة الثالقة كيف يخص في ص ص الآية قد أ و ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي رواه مسلم وغيره لا تقطع يد السارق إ ل ا في ربع دينار ي ن ف ق ا ع د ة إ ذ ن ليست كل س ل ق ة تستوجب القطعه ة السلقة بعض يستوجب وبعض القطعة السلقة لا يتوجب القطعة إذن خصصت الآية بالحديث يستوجب إذن الذي خصصت ر مسلم رحمه الله تعالى وأما بالنسبة للحديث عن الله السالقة الله تعالى للحديث الله عن أ ج ا ب عنه أ ص ح ا ب ن ا بثلاثه ة أجوبة الآية الآية الأول أنا أجاب الجواب أجابوا ب قلت عن عن ذ اجوبه ا ل ا ن مخصص ب الجواب ح د ي ث و أ ا ب عن الحديث ث ل الاول ث ة أجوبة ا ج و ب ا ل أ ما قاله الإمام الأعمش رحمه قاله الله تعالى قال كانوا يرون أ ن ه ا ب ي ض ة الحديد وليس ا ل ب ي ض ة التي تؤكل وبيضة الحديد تساوي ربوع الحديد دينار ومناء هذا على أكثر من ربع ل الحبل يحتاج ا د ي ث إلى إلى ا لا يحتاج ر ا د به أي ب الحبال به الحبل ل الغليظ الذي من وإنما يراد ب به ط ل ك ن الحديث ي ة م ل ل ا ح على ه ذ الى ا م ع ن بحث ا ل ل ل ن س ب ة ب ربع والجواب ل لما رواه مسلم رحمه الله تعالى لا السالق إلا رحمه رواه دينار فصائد تقطع يد في ا ن ي أ ج ا ب عنه ا ل أ ص ح ا ب ب أ ن ه هذا الحديث محمول على جنس البيض وليس المراد البيضه م ر ا ا د ل ة ي ع ن الواحده ي ة ا ل ب الجنس وانما له بيضة ذ تبلغ المراد المراد به الجنس و أ م ا الجواب الثالث قال هذا ا لان ح د ي ث ل ب ي عليه الصلاة ل ا و سرقه ل ل ا م جعن س ا ل ب ي ض ة سرقة قال لأن سلقة البيضة لأن تجر إ ل ى سرقه غيرها الذي يسرق ا ل ب ي ض ة يسرق الدجاجه والذي يسرق ا ل د ج ا ج ة يسرق ا ل ج م ل ويسرق ا ل س ي ا ر ة ن هذا ا ل م ه سارق سببا ً لفرقه غيرها تكلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ن ه و ك أ ن ه ينبهنا إ ل ى أ لا يستصغر ا ل إ ن س ا ن شيئا ً ل أ ن الشيء الصغير دائما ً يجر إ ل ى الشيء الكبير ولذلك قال العلماء في الماضي المعاصي بريد الكفر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يرتكب معصيه ا ل ص غ ي ر ة فيستمرئها ا ل ا ص ر ا ر على ا ل ص غ ي ر ة ينقلب إ ل ى ك ب ي ر ة و إ ذ ا فعل ا ل إ ن س ا ن ك ب ي ر ة وكان لا ي ت أ ل ب لفعلها ولا يتندم عليه ولا يتوب منه و ا س ت م ر ه يصير كافرا فالمعاصي يجر بعضها بعضا ف س ل ق ه ا ل ب ي ض ة تجر إ ل ى س ل ق ة ا ل د ج ا ج ة و ا ل س ل ق ة ا ل د ج ا ج ة تجر إ ل ى س ل ق ة ما هو أ ك ب ر من ا ل ب ي ض ة و ا ل د ج ا ج ة ولذلك لعن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سارق ا ل ب ي ض ة نعم وعلى كل حال يعني ربما يقول القائل لماذا نحن لا نعمل بحديث ثاني نحن ا ل آ ن نرى حديثين متعارضين نحن لا يجوز لنا ان نعمل بحديث دون الحديث ا ل آ خ ر وقد ذكرت لكم مرارا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة في إ ع م ا ل الدليلين أ و ل ى من إ ه م اهمال ل أو إ ه م ا أ ح د ه م ا الأحاديث والعمل بها جميعها. بما ه ا ج ي ع ه ب م اننا أ شرطنا في المسروق أ ن يكون ربع دينار من الذهب الخالص فبناء على هذا إ ذ ا سرق س ب ي ك ة لكن هذه ا ل س ب ي ك لا... ة لا يوجد فيها من الذهب ما يساوي ربع دينار وقيمتها لا تبلغ ربع دينار بناء على هذا ف إ ن ه لا تقطع يده بها قال ولو تبيكة ي لا ا س ولو ي يعني يساوي ربعا مضروبا ربع دنار ما ا من ذ ه ب فلا في الأصحي قطعا ل و سرق دنانير هنا من صور للدنانير لو سرق دنانير التدقة صورة صور لو أخرى سرق ظنها فلوس ا دنانير الدنانير ما هو عارف والفلوس سرق لكنه فلوس هذه ظن أن هو قيمة تبلغ التي يقطع ا ل إ ن س ا ن بها لو سرق دمانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا هل يقطع أ م لا يقطع قال يقطع ل أ ن ه لا عبرك بالظن البيني خطوه واقدم أقدم على ل س ة هو ق على السدقه ي ب ا ل ن س ب ة ل ل س ب ي ك ة التي ذكرتها قبل قليل لو سرق, سرق ربعا سبيكه لا يساوي ربعا مضروبا نحن أن يجب يكون يعني المسروك ربو ذهب مضروب لأن له قيمة, قيمة المسروك مسكوكا السكوكة مضروب المضروب المضروب ربع قيمة دينار الذهب العادي مراد صار لأن له لأن غير التي كانت تكون العملة المتداولة في الماضي يعني ولو بلغ وزن ربع, وزن ربع دينار غير مضروب فيعتبر ربعا الاعتبار بالربع المضروب لان أ ن معينة ن لو لو قيمة سرق طيب د ي ر ظنها فدوسا له ا ربع ربعا ثوبا رفا تسعي سرق تطيع وكذلك لو سرق ثوبا ظن ن أ لا يوجد فيه شيء ثوب قيمه د استعمل س ت م ل ل ك م ا س ر ق ه وجد فيه ربع دينار وقد م يعلم دناميص ما يعلم أن في الثوب ما ا الثوب الثوب ا في في يستوجب ل أن أن سرق ثوبا رفا ولكنه و رفا ج ف ي هيا ربع د ن ر اعتبروا اعتبروا سرق هل وظنها سالخا لا؟ قالوا سالخا كالذي فلوسا أم دناميص السريقة وقد هيئ نفسه لكل ما يترتب عليها ربما يجد فيه ربما لا يجد فيه شيء هذه ط ب ي ع ة كل ثدقة مدام قد أخدم ع ل ى ا ل ث ق ة يعني ه ومهيا نفسه لكل ما يترتب عليها قال ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا ت س ع ي ربعا قطع وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع دينار جديده السورة ا ف و س ا ا ل و ر ة ا ل ث ا ن ي ة فيها خلاق ولكن ا ل أ ص ح أ ن ه أ ي ض ا يقطع نحن سياتي معنا بعد قليل أ ن ه يشترط في المال حتى يعتبر س ر ق ة شرعيه ة أن من يخرج م حرز ث ل ان يخرج من ا ل حرز مثله ا زاوية زاوية ما سادقا ما يعتبر ي على ب س ن ن بالتبطيل شاء الله طيب إن لكنه لو اخرج المال من ا ل ح ر د دخل الى ا ل غ ر ف ة واخرج المال الذي النصاب هو من الحرز د يعني اخرجه خارج, خارج الغرفة ولكن ما اخرجه د ف ع ة و ا ح د ة اخرجه على دفعتين في ا ل م ر ة الاولى اخرج ما قيمته ثمن دينار وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة اخرج ما قيمته ثمن دينار أ ن ت م ا ل آ ن تستغربون هذا يعني أقول كيف اقول ويسرق يدخل يسرق ي ربع د نحن ا دينار ر أو ثمون ن هنا ا ل آ ن نعيش في حياه نشال شاذه عن الوضع الموجود في كثير من بلاد العالم وفي الوقت نفسه يختلف حال ا ل ح ض ر عن حال أ ه ل القرى والبداوى ويختلف في الزمن الحاضر عن الزمن الماضي حينما كنا صغارا عندنا في كنا عندنا الشام صغارا كنا نسمع ان اللص يسرق د خ ل ي النحاس ا ل أ و ا ن ي ا ل ن ح ا س ي ة كانت لها ق ي م ة تستفيد منها اللصوص ا ل حينما ينزلون ويسرقون في الماضي كان و ا يسرق ادوات أ البيت أ ن ا ما أ ظ ن أ ن لصا اليوم ينزل, ينزل في المدينه على البيت ليسرق ا قدرا ليسرقا أو ليسرق موقدا م ا أ ظ ن شاذ نادر لكن كوننا لا نتصور هذا في ا ل م د ي ن ة ليس معناها انه ليس موجودا يعني هنا ا ل آ ن م ا نتصور أ ن إ ن س ا ن ا ينزل إ ل ى البيت ل ي س ر ق م ا قيمته ربع دينار ولكن في البلاد الفقيره او في الزمن الماضي كان في يساوي مجموعه ا ربع دينار طبعا هذه م ا يستطيع اخراجها فيخرجها ع ا ا واحدة س على د فاذا ع ت ف إ أ خ ر ج ه ا من الحرز على دفعتين أ خ ر ج في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ما طيبته سن دينار وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ خ ر ج كذلك المجموع بلغ ربع دينار هل يعتبر سارقا أ و لا يعتبر سارقا قال ولو أ خ ر ج نصابا من حرز في مرتين إ م ا أ ن يتخلل علم المالك و إ ع ا د ه حرز أ و لا أخرج في المرة ا ل أ وسرق ل الثمن أخرج الثمن في المرة الأولى فعلم المالك وبعد علم المالك مرة ثانية أخرج الثمن الثانية أو أن المالك لما رأاه نزل في اليوم الأول ى ثانية رأاه مرة أنه أن أخرج أخرج أو في في وبعد و ما قيمته ثمن دينار أ ع ا د الحز و نقب الجدار د ن ق ب الجدار ج ع ه كما ك ا ن مرة ثانية ن ق ب الجدار و ن ل ب ي ن ا ل ج د ا ت ي ن علم ا ل م ا ل ك أو إ ع ا د ة ا ل ح ر ك م ا ك ا ن هذه الحالة الأولى إما الثالب الحرزة كما كان يعلم أن أو أن فإن يعيد تخلل علم المالك واعاد الحرز عليم المالك وأعادة قال فالاخراج الثاني سرقه ة أ خ ر ا ل ا وأعاد خ ر الحرزة طبعا ما يعيد الحرز إلا عرف إن ظ ن أ ن ا ل ث ا ر ق سوف ي ا ت جاء ا ل ث ا ر ق مره ثانيه وخرجت المره الاولى سرقه و ا ل م ر ة الثانيه سرقه مستقله والا بان لم ي ت خ ل العلم المالك ولم يعد الحزن لا المالك علم ولا اعاد الحزن كالسرقه ة الواحدة قال ا ولو حتى ت ش ر ه الواحده ا ح ز بين يعلم الناس مدام المالك لم ل م يعيد ل ر فيعتبران ز كالسريقة ا ا ل و ح ة طبيعة السجقة لأن يسلق الأدوات أن كانت ي إذا خ ر ا جزءا فجزءا وإلا لما ا في ل تحقق سجقة د نحن ي ا قلنا لا بد من إ خ ر ا ج المال من الحرز لكن هل يشترط أ ن ي أ خ ذ ه بيده أ ن يخرج الماء المال بيده من الحرز حتى يعتبر سرقه قال لا يشترط في السرقه اخذ السارق ل ل من ا ح ز فلو ف إلى وعاء جاء حنطة ن ب الوعاء ونزل من ه م الحرز قيمته ربع دينار ربع خرصا يدخل الضروري المال ليكفي ليس من الضروري أن يدخل ويخرج المال من أن ويخرج لقارد الوعاء فنزل نقب منه ما ا ي س وكان ي دينار ويعتبروا ويعتبروا صديقة أوعية ربع معروفة نعم الحنطة ساجغاً الماضي وهذه في الناس ي ض ع و و ن الحنطة في م س ت د ع ا كلها كان الناس ت ببيض د خ ل و ن ا ل ح ن ط ة وكان الناس يسرق الحنطه ن ج ر ي ان يبيعها ويستفيد من ث م ا ن ي ة فينقب الوعاء وينزل البر فيأخذوا يعني ما يعتبروا ما لو خلاص ليس ر ي أ نقب يدخل بيده المال لو وإغرض ن وعاء ح ن ط ة ونحوها فانصب نصاب قطع في الاصح أ ص ح ع ن ن د و الصورة、تماماً. لو و ر اشتركا في إخراج أخرجا ة عكس ليس هذه تماما النصابين للصاني أخرجا نصابين ليس نصابا ا في د ا وإنما أخرجا نصابين لكن مع بعض لو أ ن واحدا أ خ ر ج نصابين تعتبر س ر ق ة و ا ح د ة قطعا ولو أ خ ر ج ه على دفعات ولو سرق لو سرق م ئ ة م ر ة تعتبر س ر ق ة لكن ا ل آ ن دخل لصان فاخرجا نصابين لو كان واحدا تعتبر س ر ق ة دخل اثنان كيف نعتبر هذه ا ل س ر ق ة قال لو اشتركا في إ خ ر ا ج نصابين قطعا ل أ ن كلا منهما سرقا نطابة وهذا واضح كل منهما اخرج نصابا واضح أ م اما إذا سرق أقل ن ن ب ي ن إ ذ ا سرقا أكثر من نطاب ولكن سرق اقل ب ولكن ر أ ق من نصابين ماذا نعمل قال لا نقطع واحدا منهما ل أ ن كل واحد ا منهما لم يسرق نصابا ك ل ه م ا ا ت ر ك في س ل ق ة ما دون نصابين كل واحد منهم اخذ أ ق ل من نصاحب بناء ع ذلك فلا ي ق ط ع هذا بالنسبه ل ل أ ش ي ا ء ا ل م ت م و ل ة و يشترط به أ ن يبلغ ربع دينار فصاعدا على التفصيل الذي ذكرناه فإذا سرق مالا、يتقوم. فعندنا أشياء سمى مالا وعندنا أشياء سرق الخمر يتقوم سمى قيمة ليست لها قيمة مالية لا تقوم بالمال تقوم بيعها يجوز والخنزير مثل الخمر والكلب والنجاحات و أ ش ي ا ء أ خ ر ى درسناها في م ب ا ح ث البيوع ف إ ذ ا سرق المتقوم عرفنا حكمه ف إ ذ ا سرق ما لا ق ي م ة له سرق خمرا ولو كانت الخمر محترمه الخمر عندنا خمر محترمه وخمر غير محترمه الخمر المحترمه هي الخمر التي تتخمر في طريق التخليل صاحبها يريد أ ن يجعلها خلا ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ط ب ي ع ي ة قبل أ ن تصير خلا لابد أ ن تمر ب ح ا ل ة التخمر هذه السم خمر م ح ت ر م ة ولكنها ح ا ل ة التخمر لا ق ي م ة لها ولو كانت م ح ت ر م ة مثل الكلب عندنا معلم كلب معلم ولكن مادية مادية للحراسة الماشية هذا الكلب ما له قيمة مادية. ما له قيمة مادية. ولكن ما كلب كلب كلب للطيب له له قتله قيمة قيمة يجوز لا يجوز قتله عندنا الحيوانات حيوانات م ح ت ر م ة ح ي وغير ا ا ن ت م ح ت ر م ة الحيوان المحترم هو الذي لا يجوز قتله لكن لا ق ي م ة له、منها. لا يقوم بالمال طيب لو سرق خمرا أ و خنزيرا أ و كلبا أ و جلد م ي ت ة جلد ميتة بلا د ب ا غ ة نحن مر معنا في مباحث الطهاره ان الجلود قبل د ب غ ي ا تعتبر نجسه جلود ا ل م ي ت ة ولا نعني بالجلود جلود الحيوان المذكى من الحيوان ماكول أ ك و ل ل ل الحيوان الذي ح م ا إذا بالطريقة الشرعية جلده يصير طاهرا لحمه للطريقة جلده ذكي يصير أ م ا ا ح ي و اللحم ن أكان إذا مات سواء م و ك ا ل أو كان غير مأكول أي أيها كان لكن اللحم نجسا إذا إيهاب الزباغة غير دبغ يصير طهر طهر جلده قبل قبل دبغ فقد جلد ا ل م ي ت ة يعتبر نجسا وما دام نجسا لا يجوز بيعه ل أ ن من شرط المبيع عندنا أ ن يكون طاهرا ف إ ذ ا كان غير طاهر لا يجوز بيعه ف إ ذ ا سرق خمرا أ و كلبا أ و خنزيرا أ و جلدا قبل دبغه ي قبل قبل بعد الدباغ بلغ ربع السابقة قطعا نعم دينار صار مالا إذا جاءت التفصيلات التي ذكرناها فيه قال ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميته بلا دبغ فلا قطع ل أ ن ه ما سرق مالا, ما سرق مالا أو يعني ي ن ت ق ل ب و ا س ط ة التنازل عن الاختصاص يعني نحن ما نسميه بيعا بل نسميه تنازلا عن الاختصاص طبعا يترتب على هذا آ ث ا ر ك ث ي ر ة البيع فيما إ ذ ا خرج المبيع مستحقا أ و خرج المبيع به عيب يعني أ م و ر ك ث ي ر ة تترتب عليه تستطيع أ ن ترده أ م ا هنا ما يسمى بيعا فما تترتب عليه ا ح ك ا ب البيع أ م ا لو كان عند ا ل إ ن س ا ن كلب للصيد طبعا هذا له يعني الناس يتنافسون فيه ربما بلغ ثمنه آ ل ا ف الدنانير لا مانع من هذا لكن ما يسمى, يسمى تنازلا عن الاختصاص اذا ل على التنازل الاختصاص لا على التنازل الاختصاص على البيت ب وآثاب يترتب بينهما كبير يترتب يترتب بينهما ي يعني ع عن عن هناك ما هناك فرق فرق إ س ل ق الخمر ا ل خمر ن ج س لكن إ ن اناء ء الخمر إ الخمر ليس جن الخمر ليس نجسا و إ ن م ا هو متنجس وهناك فرق ما بين المتنجس ن ج و ل الجلدة ق ا ل ش ا ة ا ل م ي ت ة قبل الدبغ ما له ق ي م ة ما يقطع به لكنه لو سرق ثوبا متنجسا قيمته دينار او قيمته ع ش ر ة دنانير هذا يقطع به ولا عبره ب ا ل ن ج ا س ة ا ل ط ا ر ئ ة عليه لانها تزول بواسطه غثه وانما, هو متنجت. دن الخمر ليس نجتا وإنما هو متنجس ب و ا س ط ة الخمر ولو انتظرنا الخمر حتى تتخللا ف إ ن الجن يصير طاهرا تبعا للخمر و إ ل ا لما طهر خل في الدنيا ف إ ذ ا سرق الخمر بجنها لو سرق الخمر أ خ ذ معه وعاء واختال الخمر وحده ا مثلا فيما لو حدث مثل هذا. نعم. ما يعتبر س ر ق ة لكن سرق الخمر بجنها سرق الكلب وسرق معه المقود الذي ر ب م ا ب ل غ ك ل ب نجس لا شك فيها ذ لكن المقود ليس نجسا ففرق ما بين س ل ق ة الكلب بمقوده ف ر ق ما بين س ل ق ة الكلب د و ن الحبل أو لأنه يوضع ما نعم الخمر الخمر بالنسبة للجن قال بالنسبة للجن يختلف. الخمر لا قطعة فيها فإن بلغ إناء الخمر نصابا في طيب يختلف قطعة قطع على فإن رقبته بلغ للجن للجن الصحيح لأنه ا ل آ ن سرق شيئا متقوما ويباع ويشترى نعم هذا ب ا ل ن س ب ة ل أ ش ي ا ء ا ل ن ج س ة توجد عندنا أ ش ي ا ء ليست نجسه ة يحرم ي ب ع ا الأشياء التي يحرم بيعها بيعها للنجاسة بيعها منفعتها بيعها لعدم لعدم يحرم يحرم يحرم يحرم تقومها قد قد قد قد يحرم بيعها احتراما لها مثل لا ه مثل لا نصحة يجوز للكافر ان يلمس فيحرم بيعه لكنه ليس لما ذكرناه في الخمر وغيرها هناك للنجاسه و إ ن م ا هنا في ا ل ح ر م ة الوضعان متنافيان م ئ ة ب ا ل م ئ ة إ ذ ا في عندنا أ ش ي ا ء يحرم بيعها ليس ل ت ن ج س ه و إ ن م ا لشيء آ خ ر مثل آ ل الات ت ا م و س ي ق ى آ ل الموسيقى, الموسيقى يحرم بيعها ل أ ن الموسيقى حرام والاتها التي يعجب بها حرام فلا يجوز بيعها لكن آ ل ة الموسيقى كدم الخمر النحاس الذي صنعت منه آلة الموسيقى له قيمة أن صنعت منه اله م و س ي ق ى ل قيمة فإذا الآلة الموسيقى ذ ي صنعت ن ه آلة ل ا م له ق ي م ة ف إ ذ ا سبق ا ل ا ل ة ا ل م و س ي ق ي ة التي يبلغ ثمنها م ئ ة دينار لكنها لو كسرت ما تساوي م ئ ة فيلم هذه لا ق ي م ة لا ه قطعا لا يقطع بها افرض أ ن ه ا كانت من النحاس ليس من البلاستيك الذي يتلف بكسره و إ ن م ا كانت من النحاس م ث ل او أ من معادن أ خ ر ى حصانها له ق ي م ة فهل نعتبر ق ي م ة ا ل ر ض ا ه ل نعتبر قيمة ا ل آ ل ل ة ا م و س ي ق ي ة ا ا ل ذ ت يقول ة بعد لاعتبار بها تكسيرها نهائيا ي أم ا ل إ م ا م الرافع رحمه الله تعالى ولا قطع في ط ن ب و ر ونحوه كمزمار وصنم وصليب هذه كلها محرمه لا لنجازتها و إ ن م ا ل أ ن الشارع حرم استعمالها علينا و حرم علينا اتخاذها وما شابها هذا لا قطع فيها فيه. سواء أ ب ل غ رضاضها نصاب ا ل س ر ق ة أ و لم يبلغ وذكر الرافعي قولا ضعيفا ب أ ن ه إ ذ ا بلغ رضاضها نصاب ا ل س ر ق ة ف إ ن ا ل س ر ق ة يقطع لا على اعتبار أ ن ه سرق آ ل ة م و س ي ق ي ة ولكن على اعتبار أ ن ه سرق ق ط ع ة من النحاس تبلغ النصاب بأي ح الاله من أ ح و ا كانت الرافعي قال ل ذ الموسيقيه ق و ضعيف يخطع فاعتبارا ولكن الأصح أنه لا بالحالة الرائنة الآلة أنه ة ا حرام استعمالها فاعتبرها كالجلد الذي لم يذبغ كالنجاسات التي يحرم بيعها إمام النوي رحمه مرجوح النوي الله تعالى قال هذا الذي رجحه الرافعي رجحه والذي جعله الرافعي مرجوحا هو الراجح الإمام النومي قال أعتبرنا حرام الكلب انا منهيرا عن قبض ثمنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنه الكلب منهيرا عن قيمته بكل حال من ا ل أ ح و ا ل بينما ا ل آ ل ه ا ل م و س ي ق ي ة لو كانت آلة زو كان ت عند ي آ ل ة زو ك ا ن عند ن ا ل إ س ا ن ص ن م من النحاس أ س ل م وجاء إ ل ى هذا ا ل ص ن م وجعله أ ذ ا ب ه و سبيكه يحرم ي ع ل ب يحرم ع ه ما ي عليه بيعه في الاتفاق عند كل العلماء ف ا ل م ا م النووي رحمه الله يقول في الحالة الراهنة الحرام مع ولكن هذا الرضاض له ق ي م ة تبلغ ربع دينار ولذلك رجح خلاف ما رجحه الرافع فقال قلت هذا الثاني أ ص ح عند الاثرين والله أ ع ل م أ ي أ ن ما جعله الرافعي مرجوحا هو الراجح وهذه ا ل م س أ ل ة من المسائل التي خالف فيها ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعيه في المحرر فمن فليضت منكم يجمع هذه المسائل المسألة كان إليها هذه هذه إ ذ ا ب الشرط ا ل أ و ل من شروط المسروق حتى قبل شعب سبيقة ان ل الأول ش ر ط م شروط المسروق أن يبلغ ربع دينار قصاعده ن ن ا لا لو, عن الكلب لو سرق فلان كلبا على طول يقول هذا ما يبلغ دينار لأنه لا قيمة لو لو سرق خمرا قيمة سرق تقوم يفكر هذه إذن م الشرط يقطع أ أن ن يعني ينصور ه فعله ما بمجرد هذا الفروع التي ذكرناها يعتبر صديقة يحفظ كل ل الثاني من شروط المسروق حتى يعتبر مسروقا أن يكون ل ان يكون ملكا لغيره وبناء على هذا يعتبر أ خ ذ ه له ظلما كما ذكرنا كما ذكرنا في تعريف الصديقة أخذه تعريف في خ ف ي ة ظلما اما اذا اخذ ماله لو ان انسانا اعتدى علي واخذ مالي ولكنه اغتصبه ما يريد ان ع ط ي ا ن ي اياه وانا تمكنت من اخذه عن طريق السرقه ا انا ق ة لم ت لقدت استطيع التوصل مال مالي ما ا ل غيري ي سارقا سرقه يترتب عليها الحد أ ن ه ما سرق مال غيري وانما ن م ماله ع اخذ المال أ ماله ت ا قد منه برضا و ر ن عنده ه استدنت مالا ورهنته ساعة أو رهنته متاعا ثم أخذته ما سرقت مال منه مالي ما يجوز لي أن أخذ هذا المال الآن ورهنته أو يجوز الصورة رهنته سرقت أخذته أخذ غيري فرق بين والصورة الأولى ا لكنني ث ا ن ي ل هل يقال انني سرقت مال غيري لا أ ن ا سرقت مال المرهون أ ن ا لا يجوز لي ان اخذه ا ل آ ن لكن لا ت ق ع ج ل ي به ما يعتبر مسروخا ل أ ن ه أ خ ذ في الواقع ونفس ا ل أ م ر أ خ ذ مالا اذن الشرط الثاني كونه ملكا ب غ ي ر ه لنفرض أ ن ا ل إ ن س ا ن دخل ا ل بيت ل ي س قريب له ليسرقه وسرقه, وسرقه. في زعمه سرقه دخل الى البيت واخرج ما قيمته ما يبلغ الف دينار وخرج لكنه لما دخل صاحب البيت قريب له من الخوف مات من ا ت م ا ل خ و ف ما ن ل اثناء دخول اللصف انتقل المال لمن للسارق على افتراض انه كان وارثا يرث هذا الـ الـ الذي مات فهو الان ورث المال قبل ان يخرج من الحرز ام بعد ان خرج من الحرز ر ا ح ب المال مات من خوفا من ا ل ب ص ف بمجرد دخول النصف شده الخوف مات كما يموت كثير من الناس جبنا يشرح سميها تميها انتقل المال قبل ان يخرج من ا ل ح ر ب الى السارق الان هو ب ا ل ح ق ي ق ة ما سرق مال غيره واخذ ماله لكنه لا يدري هو عند الله ش ا ر ق ارجو ان اؤكد هذا حتى لا يجوز الامر عليكم هو عند الله ش ا ر ق وعندنا نعتبره سارقا و إ ن كنا لا نقطع ي د ه و ن س ت خ ل ا ليسرق ما في شك في هذا والقاضي يعاقبه وقد ي ز ج ن حريا القاضي يعذره لا شك في هذا يحاكمه لكن هل نعتبره قد سرق إ ذ اذا أخرج المال إ انتقل المال إ ل ي ه قبل ش ر ز ه قال فلو ملكه ب إ ر ث وغيره ليس ب ا ل إ ر ث بواسطه الشراء ا ش ت ر ا ه من ص ا ح ب ه ق ب ل أ ن ي خ ر ج ه ق ب ل إ خ ر ا ج ه م ن ا ل ح و اخرجه م ل م ي م ل ك ه و ل ك ن نقص ف ي ه عن نصاب د خ ل و ج د ط ع ا م ا ي س ا و ي نصابا ل ك ن ق ا ل أ ح س ن م ا أ خ ر ج ه مسلمه و اخرجه م س ل ن ص ف ه في ا ل د ا خ ل و أ خ ر ج ه مسلمه و ا ل ث ا ن ي أ خ ر ج ن ص ف ل م ه و اخرجه مسلمه و اخرجه مسلمه و اخرجه م ل ا في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ خ ر ج ه من الحرز نصابا لكنه ملكه قبل أ ن يخرج من الحرز في ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ك ل نصفه و أ خ ر ج نصفه ا ل آ خ ر نقصت قيمته إذ صارت قيمته قبل ي م ت ه ق أ ن يخرج من الحرز ن ا ق ص ة ب ط ر ي ق ة من الطرق ا ل ك ث ي ر ة حتى ولو كانت يعني بتعييبه أ و ما شابه هذا قال لا يقطع في كلا الحالين ما دام قد نقص عن النصاب لانه أ ن ه في ل ل ص و ر ة ا ا ث ي وفي ة الصورة الأولى ل أ ن في الواقع ونفس ا ل أ م ر أ خ ر ج ماله الذي انتقل إ ل ي ه بالارز وهذه نظير ل ل ص و ر ة ا ل ف ق ه ي ة التي يذكرها الفقهاء باع مال حياته أخذ مال أبيه وذهب به إلى السوق بيبيعه وباعه لكنه قبل أن يبيعه مات أبوه باع مال ظنان حياته مال السوق مات وانتقل المال إليه وحينما باعه مورثه باع إلى باع لكنه إليه أن أخذ وفي ظنه أ ن ه يبيع مال أ ب ي ه باع المال متعديا ولكن في الواقع ونفس ا ل أ م ر هو باع ماله ل أ ن المال قد انتقل إ ل ي ه موت ابي فهل ا ل ع ب ر ة بالواقع ونفس ا ل أ م ر أ م ا ل ع ب ر ة بما في ذهنه هذه الصورة نظير صورة إذن الصورة الصورة لتلك نظير بالمئة مئتان لو ملكه ب إ ر ث وغيره قبل إ خ ر ا ج ه من الحرز أ و نقص فيه عن نصاب ب أ ك ل وغيره حتى ولو عجبه كما قلنا يعني اتلفه ب ط ر ي ق ة ما لم تعد ه قيمه وما خ ر ما ج أ خ ر ج مالا يساوي حرزا ومع هذا لا تخلص بين هذا وبين الضمان كونه يضمن شيء آ خ ر هذا يضمن ما أ ت ل ف ه يضمنه لكن ما يعتبه س ر ي ق يترتب عليها القصر نعم لم يقطع في كلا ا ل ح ا ل ي ن وكذلك ان ادعى ملكه اخرج المال ولكنه ادعى ملكه قال انا هذا المال الذي اخذته ادْعَى ملك لي أ ن ا ما سرق ادعاؤه أ ن هذا المال ملك له شبهه تسقط عنه حتى القطع ط بشروط ع ا ب وضوابط وكذا ان ادعى ملكه على النص ولم يسند الملك الى ما بعد السرقه وقد ب وثبتت ع الرفع د الحاكم ا إلى ل ر ط ي ة بالبينة قال باحتمال ص ق ي واحتبر يكون أن صارت د مدام ق ما ا ح ت ب أن يكون صادق, صادق. ر نعتبره ولا صادقا فصارت ش ب ه ة دائره ة للحد يتاتب ا ل و سرق اثنان م ل ا أنا سأرجع الى هذه الصورة فيها بالتفصيل سأرجع إلى وأتكلم هذه ب ع د أن ننتهي منها الوقت أن يكاد ينتهي الآن الوقت يكاد حتى انهي هذا الشرطه الثاني لو سرقا مالا مثل احدهما ل الظور التي ذكرناها قبل ص و ر ذكرناها أ ادعاه قال هذا المال مالي الذي سرقته مالي و ا ل آ خ ر قال لا هذا المال ليس لنا و إ ن م ا سرقناه ما له ما يقطع والذي كذب اقر ل ذ ي أ ب ا ل ت ب ق ة كذب ا ل أ و ل قال ل ا ن سرقنا مال غيرنا يقطع بناء على إ ق ر ا ر ه وعدم وجود ش ب ه ة تدرا عنه الحد قال ولو سرقا وادعاه احدهما له أ و لهما فكذبه ا ل آ خ ر لم يقطع المدعي وقطع ا ل آ خ ر ب ا ل أ ص ح و إ ن سرق من ش ن س شريكه مشتركا له شريك دخل إ ل ى البيت او المكان الذي احرز فيه المال المشترك وسرق من هذا المال المشترك قال ما يقطع به لانه له جزء شائع في كل ما وقعت فيه الشركه ة يعني ويا انا ا وبناء على هذا مصير على النصيب الذي لي ليس متعينا ما يقال لي نصف هذه ا ل ت ف ا ح ة والنصف ا ل آ خ ر نصف اليمين ي ونصف الايسر لي انا لي جزء شائع في كل ق ط ع ة من القطع التي تقع فيها أشترك الشركه ء ع ى ذلك أنا ق ت ما لي ا سرق الذي ذكرناه قبل قليل وإن كان هنا مال إلا مال هنا قبل قليل غيره غيره يمتبحض وإن أن قد أخذ مال غيري إلا أن مال غيري هنا لم و إ ن م ا فيه ش ا ئ ب ة ملك الشريك وبناء على هذا ف إ ن ه لا يقطع به سواء ك ا ن نصيبه قليلا أ م كان نصيبه كثيرا فصلى ل هذا على وعلى آله وسلم سيدنا محمد ه الشرط الثاني إ ن شاء الله أ ر ج ع إ ل ي ه في الدرس القادم ونتكلم على الموضوع بالتفصيل فيما ل و د ع ا ل إ ن س ا ن أ ن المسروق ة ملك له و ا ن دعوانا ل ح م د ل ل ل ل ه رب ا ا ع م ي ن